بوك تو سيتس كمت سبعون سبعون مداجي سووه ما الرغبة في فعل شيء الرغبة في فعل شيء هل تحب أن تدخن؟ El tu heb and tu dahin Kas te sooviksite tantsida? Häl tu an hib and tarkus? El tu hib and tarkus Kas te sooviksite jalutama minna? Häl tu an ta hib and tatanaza. El tu hib and tatanaza. Ma sooviksin suitsetada. أحب أن أدخن أحب أن أدخن. هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره تاسوويب تولد هو يريد شعلة نار ولاعه هو يريد شعلة نار ما سووكسين احب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا ما سوفيكس <تصفيق> ميداج سوييا احب ان اكل شيئا احب ان اكل شيئا ما سوفيكسين <تصفيق> فيتي بوحاته احب ان اريح نفسي قليلا أحب Ma sooviksin teilt midagi küsida. Uhibbu, an Oheb en es elukom Ma sooviksin teilt midagi paluda. Uhibbu, an atluba minkum sejan. Oheb an atlob minkom shien. Ma sooviksin teid kuhugi kutsuda. Ohebu. ان ادعوكم لشيء أحب أن أدعوكم لشيء ميدات ماذا تريد حضرتكم؟ ماذا تريد حضراتكم سوفيت هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه وي سوبيت د تفضل حضرتكم شاي او تفضل حضراتكم شاي مي سوفي ما نريد أن نذهب إلى البيت نريد ان نذهب الى البيت سوبيت د هل تريدون تاكسي سياره اجره He tui tunun Nad soovivad elistada. Juridun en ja tasilubi telefonon. Juridun en ja tasilu Teksti ja raama leiad aadressilt aadressselt wwwbook